الحمد لله رب العالمين يا رب إرفع مقتلك وغضبك عنا ولا تاخذنا الا كفر أو أقصنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا اللهم اجبر كفرنا اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب بصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا واهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم رب لنا اولادنا اللهم لا تدع في بيوتنا شقيا ولا محروما واطلب الشيطان من بيوتنا اللهم احسرنا في ظمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واشملنا بشفاعته. اللهم لا تحرمنا عجرة ولا تقتلنا بعده. اللهم اقتلت ودي الشريفه شرب سماء لا نظمه بعدها عبدا. امين. امين. واشهد ان لا اله الا الله يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه من عرف الله صاره وعرف الشيطان صاره وعرف الحق الصبر وعرف الضلال الجهل ستة اشياء ستة اشياء من عرفها عاش في ردوان ومهت في ردوان. عرف الله فاطاه. عرف الشيطان فاطاه. عرف الحق فاتبع. عرس الباطل فاجتنب. عرس الدنيا فعرض عنها. عرس الاخره فعمل لها. من تواصلت له هذه الاشياء الفتة عاش في رضوان الله. ومات في رضوان الله. عاش في رقوان. ومات في رقوان? الهي. الهي. الهي يا رب ليس كتحنو والحياه مريضة وليس كفرد والألام غذابه. والحياة مريرة، وليس سرضا، والألم غضابه، وليس الذي بيني وبينك عاريا، و بيني وبين العالمين خرابه، اذا صح منك الود، إذا صح منك الود فال. تراب تراب كل الذي فوق التراب تراب كل الذي فوق التراب كل الذي فوق التراب تراب وصل الزهور على القبور وما حالت. الذين ماتوا قبلنا صاروا فراشا لنا وسنصير نحن فراشا لمن بعدنا. القبور. اشأل القبور ابن ادم تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر? ابن ادم ابن يا مسكين يا طفت الدنيا مشرقا ومغربا. تزود من التقوى. تزود من التقوى. فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فقل من سطل عمسى واصبح غوحكا. وقد يشجت ادفاع الله! الله! الله! يا من كتب السلام! السهام اللي وقد ادخلت اجسادهم بلمة القبر، وكم من عرش زينوها لزواجها، وكم من صراخ ليلة وكم من المات من غير الحسم، وكم من سكين من حينا من الدهر. كم من عروس زينوها لزوجها كم من عروس زينوها لزوجها وقد طبضت ارواحهم ليلة القدر كم من صغار يركج طول عمرهم وقد خلت اجسادهم ظلمة القبر كم من صحيح الناس من غير حلة وكم من سقيم من عشحين من الدهر لما الحسد ولما الضرباء ولما الشحناء ولما الخلف ولما العداوات? ولما قصيرة الرحم ولما الغيبة ولما النميمة وكل الذي فوق السماوات تراب قال الصحابي الجليل ابو رافع كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في زياره القبور فسمعته يقول احصيك فخشيت على نفسي خشية ان يقول يخاطبني انا فقلت خيرا يا رسول الله اتقصدني انا فقال انما اقصد صاحبها هذا لا اله الا الله اتقصدني على حبيبه? قال انما اقصد صاحب هذا القط. لماذا رسول الله وما فرتها? قال الحبيب مصطفى استعد نارا, ناراً مد يده الى مال المسلمين خان المسلمين في شيء يسير. ان للدنامير سحرا. وان للدراهم بريقا. لكن سحر الدنامير وبريق الدراهم يشعل القبور نارا. القبر ظاهره ودود وقراب وفي داخلي ثواب او عقاب. كيدي. يا, يا ابو العاصر. يا بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبت النسائم وما الحمائم انها بعد صياح ما تم اسلام وخراس العقيدة. سؤال ما هي الدروس المستفادة من هجرة المصطفى? ما هي الدروس المستفادة من هجوة المصطفى? أيها السادة الاكارم مع الدرس الخالس والتسعين والمئاتين اعطور بكم باشنحه من ريش الايمان ليحلق الاله فوق بيت رسول الله من هناك الاله الزيت بعدما فتح المصطفى الباب وتوجه الى بيت ابي بكر نصف من الذي تركه لينام مكانه هناك في قراشه. انه ترك الفتا الهرشمية القراشية علي اثنى ابي طالب. انه الان. انه الان في بيت الحبيب. انه الان في قراش الحبيب. انه العالم يؤثر ببعدة الحبيب. انني عندما تكلم عن دروس الهجرة أبدوها بدرس الوفاء. الوفاء. الوفاء العلوي البكري. وفاء علي وأبي بط لمن? للاستاذ? للمعلم? للمرشد? للنبي وثام العرويت? بكري لسيد البصر. الله بصر صليه عليه وسلم عندما وضع قدمه على اول خطوات من خطوات رحية لم يبدأ المسيرة ببناء المصانع ما اسهل بناء المصانع لكنه بدا المسيره المسيرة اولا ببناء النفوس رب النفوس مع الله. غرثت النفوس شجرة الاخلاق ادتذ من القلوب شجرة النفاق. اكد الرقابة بين العبد وبين رب. لم يرب النفوس في المعاهد الاشتراكية بحلوات. ولم يرب النفوس على موائد هيئة التحرير. ولم يرب النفوس على شواطئ البحار. ولم يرب النفوس في قاعات المحافظات اختراقا بين الرجال والنساء. ولم ان الفرصه على المنافع الشرقيه ولم يرب ان على المصالح المادية. انما رب ان الفرصه كيف رباها اسمع معي ان ما صار هو علي للحبيب محمد سياب حولا ولا كان يريد من وراء هذا اتنام ليلتك علي في فراشك قال علي بلسان الوفاء نفسي لك الفداء يا رسول الله. لماذا? ليصدر الرسول قرارا بتوليته قائدا عاما للقوات المسلحة? لا. ليصدر الرسول قرارا بتعليمه نائبا للرئيس محمد? لا. ليصدر الرئيس العظيم محمد قرارا بتعيينه وزيرا للدفاع لا لماذا قال علي نفسي لف الكتاب يا رسول الله لأنه وفاء. وفاء يا نحن الوثاء. ان الوفاء بيننا غريب. ان بين المتحابون فيه? اين المتجالسون فيه? اين المتزاورون فيه? اين المتبابلون فيه? اليوم اغنلهم بظل يوم لا ظل الا ظل. الله ظلهم بظل. يوم لا ظل الا ظل. الشمس دانية من الرؤوس. العرق يلجم العباد. المر فر من اخيه واميه وابيه وصاحبي وبنيه. جهنم تنادي على اهلها تدعو من اثر وتولى وجمع روحا الله تعزف بالشر. الناس سكارى ولاهم هم بسكارى ذهلت كل مرضعه الله رضعت بظل يوم لا ظل الا ظل. وفاء. وفاء. اذا المرء لا يلقاك الا تكلفا تدعه. ولا تكتر عليه التاسفة. ففي الناس ابدال واحد ترك راحه وفي القلب صبر للحبيب ولو جسى كما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من خافيته لك قصه اذا لم يكن صفو الوجاد طبيعه فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يحول خليله ويلقاه من بعد الموده بالكفى وينكر عيشا قد تخادم عهده كان من امس في غفا سلام على الدنيا اذا لم يقم بها فضيق وصي يصدق الوعد منصفا سلام سلام سلام عليك يا دنيا. سلام على الدنيا بها صديق وثي. لا الوعد من صفا. نحن لا نعاني ازمة نادية انما نعاني ازمة وفائية. الازمات التي بيننا ليست ازمات ما الازمات التي نعانيها ازمات ضمانة. ازمات اخلاق ليس البشرية تجمحاها تجتمح الآن على مائدة الوفاء بين علي وابن عمه رسول الله تنام مكان ليلتها علي وعلي يعلم ان الخطر جاهل وعن الصامة قد احتكمت حلقاتها. فالبيت محاصر، ومحاصر بشباب مسلح. اصبح البيت كأنه سفنة عسكرية. او موقع حربي. وعن قليل سيفتح الباب. ويهاجم البيت بقوات ابي جفن. الموت حقا ولكن لا قيمه الموت بجانب الوفاة. ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن يضارب الزمان صبحك شتت فيك شمله ليجمعك ماذا حدث ان اخاك الحق من كان معك ومن يضع لفته لينفعه. ومن اغاريه الزمان صبحت شكة جيكسا له ليجمعه. ماذا حدث? علي ينام والسكينة باجمحتها ترفرف على نفسه. والامان كل الامان يأذي قلبه. والوفاء كل الوفاء يرفع جبينه بتاج الوقار. اقل يا قوت فيه خير من الدنيا وما فيها. هذا بالنسبة لعلي وهو ينام في بيت الحبيب. اما بالنسبة لعلي في السماء. اتضعون ماذا حدث في السماء وعلي نائم على فعات الحبيب حياته. الله. الله. الله. الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يشري بمعنى يبيع وهناك فرق بين شرى واشترى وبين داع واقتاعه شرى بمعنى داع واشترى بمعنى اخذ المبيع وسلل الثمن وباع بمعنى اعطى المذيع واخذ الثمن وابتاع بمعنى اشترى ولذلك من الناس من يشري اي من يبيع نفسه يبيع نفسه والجود بالنفس اقصى غايه الجود. وشرىوه بثمن بخس اي باعوه بثمن بخس برائما عدودا. شرى بمعنى باعه شروه اي باعه بتمل البخض. براغما عدودا. وكانوا فيه من الزاهدين. ومن الناس من يشري نفسه بطراع مرضاك الله. ثم ماذا? ما هو الجانب المقابل لهذا الجانب المشرك? ما هو الجانب الاخر? ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ويشهد الله على وهو نفر الخصام واذا تولى سعة الارض ليبسد فيها. ويهلك الحصن والنفلة. والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتخل الله اغدته الحزة بالاسم. فحفظه جهلم ولبيت المعال. اسمع معي الى قول غلالة في الحديث القدسي الجليل. لقد خلقت خلقا الف احلى من العسل وقلوبهم امر من الخط نعم يا رب. الذي يقول هذا الكلام هو العليم بذات الصدوق لقد خلقت خلقا ألسلتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصدق. هذه حلفت لو في حلهم فتنة الحليم فيهم حيران ابي يغطرون ان علي يشترئون. كان النسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول يا, يا بني اسرائيل يا تأتوا تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الثياب الضاري لا تأثوني تلبسون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الثياب الضاري ولكن الأثوب ثياب الملوك وألين قلوبكم بخشية الله البذور ثياب الملوك. وانينوا قلوبكم بخشية الله وهل ضاعت مصر يوم ضاعت الا انها قربت المنافقين وابعدت المخلصين هل ضاعت مصر يوم ضاعت وتورطت في نكبات لا حل لها الا عند الله هل ضعنا يوم ضعنا في ديون وفي مرافق اختلت مرافقها. وفي مواصلات اقتصت بنقوم الحرام. وبأزمة مساكن طاحنة جعلت البشر لا نامون في الحراء تحت قبة السماء. وهل العزمات الزواج? وهل العزمات الا يوم قرب الحكام قرب المنافقين واسعد المخلصين وما سمعوا نصيحه ناصح ما, ما سمعوا نصيحه ناصح كان الذي يقول لا اله الا الله ما مصير ما نحوى ما مصيره ما نسواه. اما مصيره فالسجل. واما نسواه فى عذاب تلهب ما مصيره ما صحف المساجد. راقبوا أولادكم في المسارح ام في المساجد. لا. المسارح يدخلها المواطمون الصالحون. راقبوا أولادكم في المساجد المساجد هي التي تخرج الارهابيين وتخرج الخوامة المساجد هي التي تخرج المخربين تخرج النصور تخرج الا تخرجوا القان الصالحين المضفاء. الاذقياء الاذكياء الساهدين الورحين اغلقوا المساجد راقبوا اولادكم في المساجد راقبوهم في المساجد اذا اطلق ابنك الحرفه فقط اصبح قصيره اذا وضعت بنتك رغفاء لماذا? لان لا تعاليمها من الله ونحن لا نريد الله. لماذا? لماذا? لماذا اصبح المصحف جناية? لماذا اصبحت المصلى في اي مدرسة من مدارسنا جريمة لا تضطر؟ لماذا اصبح الاذان في مدارسنا عشدة من فصارات الانظام التي تحققها غارات الفارغات؟ لماذا اذا استقام الشاق وصلى؟ اصبح جاسوسا على بلد، اصبح منقودا من مواقبه. اصبح طريبا من المصولة. لماذا اذا يطلق المجنده ذقنه في الجيش لا لكم رجولة ان لكم ذقني ان الذقن علامه من علامات الرجوله لماذا? لماذا لا يسمح لجيشنا ان يطلق رجاله لحاهم? لماذا ان السيوعيين يطلقون لحاهم? لماذا يحرم على الجيش مثل هذا? لانها تقاليد ورسمها من انجلترا وامريكا ولم نطوارفها من سيد الرجال محمد. لم نتوارفها من سيد الاطفال محمد. لماذا? اذا انسكن سندي من اصحف فانه يحول الى المكتب ويحقق معه. وارحم الله زمانا عندما طرفنا الدبابات في سنة. ودخل موشيه ديان في هذه الدبابات في اليوم الخامس من يونيو وفي الايام المحساس وفي عام سبع وستين عندما دخل قائد الجيوش الاسرائيلي عندما دخل دباباتنا التي طرفناها وسلمناها مغلفة في علبها. ماذا وجد فيها? هل وجد فيها مصحف? لا. لو كان فيها مصحف لسبك الله الاقدام عند اللقاء. لو كان فيها كلام رواه لقال رواه للملائكه اهدفوا الى الارض بقياده جبريل وحاربوا مع المسلمين هل كان فيها البخاري هل كان فيها مسلم هل كان فيها الترمذي او النسائي هل كان فيها تسفير ابن كثير? هل كان فيها تسفير ظلال القرآن للشهيد العظيم? ماذا كان في ذباباتنا? كان فيها صور شديق. وصور نديق. وصور شديق. وصور عيدة. وصور عاليات وصور اقصاد. وصور مقربات. قال ديان في الميال احضروا ايها المصريون لتستمعوا امالاتكم. امالات بئس الامالات تلك. بئسة الامانات هذه يا ديان. وتركنا الدنيا هناك. وحضرنا القنال هنا تركنا الدنيا بجمائها هناك. لماذا لأننا قربنا المنافقين وابعدنا المخلصين قربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء فلم يصر الصديق عدوا وانما صار العدو صديقا على نش ونفاق قربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء فلم يصر العدو صديقا انما صار الصديق عذورا قربنا الملائكه واضحتنا المخرج خاص المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه واصبح الولد جاسوسا على ابيه واصبح الاب جاسوسا على ابنه والله الذي رفع السماء بلا عمد انا ما زلت اذكر هذا الصراخ وهذا الحويل الذي حدث في سجن ابي زعبا وليلما نحن ليلا ارسمعنا صراخا عالية وسالنا ما هذا الصراخ وما هذا الحويل اسمعوا في سنة ستة وستين اعتقلوا شابا واعتقلوا اباك. فماذا يفعلون معهما? افضلون ماذا يفعلون? امروا هما بخلع ثيابهما كما ولدت هما ام هازهما. وبعد ان خلع الوالد ثيابه. وخلع الولد ديابه تحت وابل من الصياط الحاملة قالوا للولد اسعى للصحصة بأبيك. ازي بأبيك. لا إلهي الله. العلم يصر والله يا ابو انا انا بدي الفاحشه ما هذا ما هذا ما هذا هل علي نحكي مع ويقول له يا بني رحمة بك افعل الفاحشة تبين لا خال عندي من غضب الله رب العالمين والله لا أفعل والله لا افعل. ولا الصياد وفق الشاب مغشيا عليه وفق الشاب مغشيا عليه فقط الشاق مغشيا عليه. ولكن اي اغمى واي إِنَّهُ انه اذا كان قد مغشي عليه حريانا وهو يبكي حريانا فان الروح والقليل والقي في النار كوني بردا وسلاما على ابراهيم, على إبراهيم واراتوا به كيدا فجعلناهم الاخزرين ونجيناه روحا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ايها الساده الاعزاء وضاوه تعمل فخصا تدعوها تعمل بطريقة وخاصة. فليس لأحد ان يستعجل الله او يقترح على الله. او يقترح على الله. راح الشاب في غيبوبة. وتحصل الاسراء والثبات على قاعة الله. ان غزم الجلادون ان غزم الجلادون ورار <الرقى> انفذهم امام شاقي. استغفر الله امام شمس وهم زباد امام جبل وهم مال امام بحر وهم احجار امام ارشد واحوال اغنام امام ابطال واحوال ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان قصور نحشر الاخوه واحزان نزل جبريل ووقف بجار مواسي عليا ونسل ميكائيل ووقف عند قدمي عليا وعلي لا ام فكان جبريل يبتسم ويقول عجبا لك يا ابن ابي طالب ان الله يباهي بك الملائكه الكرام في السماء الله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 كان هذا وفاء علي فما وفاء ابي بكر عن بحر اذا وقفت على شاطئي لا ارى له ساحلا ولذلك خشيت ان تزل قدمي وانا لا اجيد السباحه في تلك البحار العميقه واجلوا الكلام عن وفاء ابي بكر الى يوم لالتبي ان كان هناك في العمر بقية. اما اذا كان الرحيل الى الله قد اذف فلنا لقاء على حرب الحبيب مع ابي بكر. ايها استادة الاعزاء. انا حتى الان لم اصل الى صافي البحر الذي عبروه. ولذلك ارزم اللسان بالسلطة. واقول له تعدى بلا لسان. واعرض بحضراتكم من هناك الى هنا. وما اترسل هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى. البر لا يبلى. والزيان لا يموت الزيان لا يموت الزيان لا يموت. اعمل ما فيه. كما تذينه تجاني. كما تدين صدام كما تدين صدام ويقول ايضا كل ادم خطاء وخير خطائين استوابه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبيبنا وعظمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. نحسر الاخوة الاعزائي الان انتقل بحضراتكم الى ام المؤمنين حصة رضي الله عنها لتخبرنا عن شيء من سنن الحبيب المصطفى. السلام عليك يا امنا حفظه ورحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت ماذا تريدين ان تعلمينا في هذه الايام قالت حفظه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابلائي يا اباح سيدنا محمد قالت حصه اربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع حل حتى لقي ربه صيام يوم عرفة وصيام عاشوراء وصيام ثلاثه ايام من كل شهر ورفعتا الغازات اما صيام يوم, يوم عرفه ايها الاخوه ونحن الان قد دهنى حتى الى هذا المكان صيام يوم, يوم عرفه يكسر الله به ذنوب حوليه كاملين حول المضى وحول الثلاثه واما صيام يوم, يوم عاشوراء فان وراء يكسر بي بنوط سنة النبر. واما صيام ثلاثه ايام من كل شهر عربي وهي الايام القمرية. اليوم الثالث عشرة واليوم الرابع عشرة واليوم الخامس ولرب سائل يقول لما فتحت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع انك رفعت اليوم وما بعده من العدد صفة له فكيف تخالف الصفة موصوفا كيف يكون الموصوف مرفوعا والصفة منصوبة وانني قصدت ان انبه على مثل هذه الاشياء لان المذيعين عندنا والمذيعات الاحياء منهم والاموات كثيرا ما يخطئون في مثل هذه الكلمات ونحن نقول اليوم مرفوع على النهر المفتدى والثالث عشر قفة الله مبنية على فتح الجزئين لا يجوز ابدا ان تقول الثالث عشر ولا الثالث عشر هذا خطأ لان العدد اذا ركب بني على الفتح في جزئين الثالث عشر الثالث متى ركب وجب بناؤه على الفتح دائما سواء كان ما قبله منقوعا منصوبا مجرورا فان الثالث عشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر السابع عشر الثامن عشر التاسع عشر, الثانث عشر. الثانث عشر. الثانث عشر. كل هذه الأنصاف مبنية على سطح الجزئين لا يجوز رفعها ولا كسرها ولا مفعها انما الواجب بلا على سطح جزئينها. فاذا ما قمتها فهذا خطأ. اذا ما قصدتها فهذا خطأ. وما معنى سطح الجزئين ما على فتح الجزئين انك حذفت الواو من بينهما ولم تقل الثالثة وعشر فمتى حذف الواو وجد البناء على فتح الجزئين لا يجوز تغييره مثلهما في ذلك كمثل كلمة حيث لا يجوز فتحها ولا جرها انما هي مبنيه على الصم وما بعدها يجب ان يكون مرفوعا لا يجوز جره. فتقول جلست حيث علي جالس ولا تقول حيث علي لانك اذا قلت حيث علي فقد عضبتها الى المفرد وحيث واذا لا تضف الا الى الجمل وهذه فائدة عربية ناخذها على هامش الطريق واسال الله ان يعلمني وإياكم الحلم النافع في زمان كسروا فيه اللغة تكثيرا. ما تنوها عند البلاي وياتقوها في اعرابها عند لقد سمع احد الصالحين رجلا يقرأ قوله تعالى وازال من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله دريء من المشركين ورسوله لكن القارئ قرأها ان الله دريء من المشركين ورسوله فقال له الرجل الصالح اجذب ايمانك فقد كفرت بالله اتضرون لماذا لانه لما قال ان الله دريء من المشركين ورسوله هكذا بالكفر كأنه جعل الله دريءا من المشركين ودريءا من رسول الله لكن الآية قالت بريء من المشركين ورسول فالله عاقصه ورسول معطف على الغمير المستثرة بريء بريء هو أي الله ورسوله والهاء مباطن إليه فمعنى هذا أن الله ورسوله بريئان من المشركين اما اذا قلت بريئا من المشركين ورسوله فقد جعلت الله بريئا من المشركين وبريئا من رسول الله وهذا كفر ضمة تدخلك الجنة وكسرة تدخل صاحبها جهلة. دخلت امرأة على الامام الشافعي رضوان الله عليه وقام مريضا فلما ارادت ان تدعو له قالت اسألوها ان يشفيك ان يشفيك يو فاذا بالامام الشافعي يتوجه الى الله ويقول اللهم بقلبها لا بلسانها يعني لا تعاملها بلسانها ما عاملها بقلبها لماذا لان يشفيك بمعنى يهلكك اما يشفيك بمعنى يزيل عنك المرض ففتح الياء دعاء له وغم الياء دعاء عليه ولذلك قال الامام اللهم بقلبها لا بلسانها ايها الاخوه ياعزاء اللغة العربية بحورها واسعة. ولذلك فانا احفظ بحضراتكم الى شاطئها لنبع ظاهرة حديث حفظة. خوام ثلاثه ايام من كل شهر. الثالث عشر, عشر, عشر ما نلصانها من كل شهر مع شهر رمضان قال الحبيب محمد كان حقا على الله ان يرويه يوم العطس ثم ماذا ركعتا الغزاه والغزاه هي صلاه الشجر ورقعتان اللذان حرفا الذي عليهما هما رقعة سلة الفجر التي تصليان بين الازام والاقامه وقد قال الحبيب في شأنهما رقعة الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها وقال صلوا هنا ولو كان ودستم الخيل وقال الحبيب المصطفى مفتاح الجنه الصلاة كما بالنا لا صلينا سنة الفجر ولا صلينا الفجر نفسه وجمعنا القرائض بعضها على بعض مع ان من جمع علينا صريفين فقد اتى بابا من ابواب كبيره ومن ترك صلاة واحدة حامزا متعمزا كتبت له على باب جهنم يا لله يا لله ومن الناس ناس لا يصلون الا الجمعه وحدها ويصرخون اربعا وثلاثين طريقه كل اسبوع ومن الناس ناساً لا يصلون إلا في رمضان ومن الناس ناساً لا يصلون لا الا الجمعه الاخيره في رمضان ومن الناس من لا يدخلون المساجد لحياتهم حياتهم ما يدخلونها مره واحده بعد مماتهم ما ليصلى عليهم صلاه الجنازه ما هذا يا امة الاجلال. ما هذا يا اثباع محمد الخير الانام. الا تارك الصلاة على الجمال يوضع في قبره. تقف الصلاة بجانب رأسه. كلما ادنى المؤذن في الدنيا قال له الصلاه في قبره ضيعك الله كما ضيعتني وحاول الصلاة يوم القيامه يحاول السجود لله يحاول ان يسجد لله سجده واحده يحاول ان يسمى بعره امام الله ويحاول على الجميل على ارض القيامه الله فأصاب باروك انه شيخ الحديث وينادي المنادي لو يكشف عن شاقل ويبعون الى السجود فلا يستطيعون فلا يستطيعون خاشعة وقد كانوا يتعون الى السجود وهم سالمون كانوا يتعون الى السجود في الدنيا وهم صحاء وهم سالمون ولكنهم لم يرضوا ان يفجدوا لله فجده أيها الأخوة العزاء انهم رضي الله عنه وهو يخلي هجم عليه عبد مجرسي ففعله له ثلاثه حلات. فعله بخنشره ثلاثه علاك واغني على عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاه بالمسلمين اماما وحمل الصاروخ الى بيته والدماء الزاكلة تتزيل مبذارا ومضرارا ومكفارا. ولا عمر على سواجه في وصل المسلمون الفجر وكان عمر ما زال في غيبوبة من اثر اتفعال الثلاث. فلما اشاق من اغماءته اتدرون ماذا قال وما اول كلمه نطق بها لسانه بعد اغماءته. اتدرون ماذا? اتدرون ماذا? هل قال ان لي ملايين في بنوك سويسرا او بنوك امريكا هل قال ان لي سبع عشره سيارة من طراز المرسيدس وعشر سيارات من طراز الشفريه او غير ذلك اتدرون ماذا قال عمر بعدما افاق من اغماءته نظر الى اصحاب النبي وقال لهم هل صلى المسلمون الفجرة? هل صلى المسلمون الفجرة? ما هذا يا امير المؤمنين? ما هذا يا ابن الخطاب? ما هذا يا زوج امك الخوم بنت فاطمه بنت رسول الله? ما هذا يا احد العشرة المبشرين بالجنة ما هذا يا من قال فيك الحبيب محمد لو حذبنا الله جميعا ما نجى منا الا انت وهم ما هذا اول اسواد لم يأكل الفج عوليه الثبيب بأقصى سرعة إلا قالها قال هل صلى المسلمون الفجر وجد نفسه مسؤولا عن الصلاة حتى والدماء تنبث وجد نفسه مسؤولا عن صلاة المسلمين حتى والجروح تدمي وجد نفسه مسؤولا عن صلاة الفجر اماما حتى والموت يحلق ويرفرف باجنحته على قلبه ما هذا اصل المسلمون الفجر تعال يا امير المؤمنين تعال لتعيش مع المسلمين تعال تعالى يا من كان اخر كلمة لك وانت على فراش لما تقول ماذا تقول لربك غدا يا عمى. ماذا تقول لربك يا عمر اصل المسلمون الفجرة. قالوا له نعم يا امير المؤمنين. قال عمر الرحمن الله الاسلام. فمن الذي قتلني? من الذي قتلني? قالوا له عبد المجوسي يسمى قبل لغته. فماذا قالهما خرى ساجد الله وقال الحمد لله الذي جعل مشروحي على يد عبد الكاسر لم يسجد لله في حياته سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله امام الله ولم واسر. واشتعد له عبد الله. وقال له يا عبد الله اذهب الى ام المؤمنين عائشه يقل لها عمر يتأذلك ان يدفن بجوار رسول الله. قل ولا شق لها امير المؤمنين. فانا الان لست امير المؤمنين. حساس حتى استعمال الانصار. بلغت حساسيته شدة حتى باستعمال الانصار. ما وضع ربما في غير مكانه. كلها عمر. ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الان امير المؤمنين ويذهب عبد الله إلى أمي ما حائشته فتقول أم المؤمنين والله لقد كنت أريد أن أدفل أنا في هذا المكان بين زوجي رسول الله وبين أبي ابي بقى. انا راح اطلب هذا المكان امير المؤمنين فانا اثر امير المؤمنين على نفسي. ولا نعطوه الى عليه حورا. واختره حورا. فقال له عمر اذا انا مقت فلا تدفلني حتى تستأذنها مرة اخرى بعد وفاتي لانها ربما رضيت في حياتي حياء ورجعت بعد وفاتي ما هذا من اجل عشرة اشبار في الارض يا عمر من اجل عشرة اشبار في الارض كل هذا تخاف الله حتى قيمة كان دفني. ما هذا ما هذا والله انني اشعر بزرور وانا افكر سيرة هؤلاء الامجاد الابرار الابرار الابرار الافهار الشاهدين الورعين المغفاء المغفاء يطفي كلمة النظافة نظافة, نظافة اليد ونظافة الهسان ونظافة الحي ونظافة الاذن ونظافة الضت ونظافة القلب ونظافة اليدين. لا تتسلي حتى تستأذنها النظافة الاخرى ربما رجلت في حياتي حياء ورجع بعد يا فاسي. ما هذا ما هذا تعال يا المؤمنين لنرى صفاع العالم وما يحدث فيه تعال تعال لنصاب جميع المصادرات والحراكات واكل اموال الناس بالباطل تعال لتاكلها تعال تعال لنصل مع بعضا ما يفعل من يسرع تعال ثم ماذا؟ قال له يا عبد الله اذا ألمت فاغمض عيني يا عبد الله يا عبد الله في كتفي لا تسرف في الكتف فان لكل عند الله خير ابدلني خيرا منه سدسا واستغرقا وإن كل لي عند الله غير ذلك سلقه عني يا عبد الله وأسرع في السنب فإن كل لي عند الله خير قد اليه إليه وإن لي عند الله غير ذلك فإنما هو شر تقوله عن أسرقكم يا عبد الله وأقصد في حسرتي أقصد في حسرتي فان يقلي عند الله خير وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض وان لي عند الله غير خالق ضيقها علي حتى ان قد اختلف مع في بعض اقصد في حفرتي لا اقصد في حفرتي فما زالنا وقد وضعنا الرخامه المقابر وزيناها وبنيناها وشيدناها والرسول يقول نعم الله دائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرد القبور لا تزين ولا ينفثه بالهوى عن الارض وقد قال النبي العليم يا علي لا تدع قبرا مشرفا الا سويته اي سويته بالأرض ولا تبع تمثالا الا تمثطه يعني ازلت فليس في الاسلام حضور مشرفات وليس في الاسلام تماثيل خائمات هذه وسمية من وسمية الجاهليه الاولى لا ما بالنا شيدنا المقادرة وقمنا بل وضعنا الحراس عليها وصلتنا الادراع الكاشفة عليها لماذا حراسة القبور? انا اخشى من احد ان يسرق الجسد? انا اخشى من احد ان يمس المقابر? لماذا الحراسات? ما هدين وسنيات? يا عبد الله اقصد في حفرتي في حفرتي ولقد وصى عمر بن عبد العزيز قبل وفاته وقال اذا مضى على وفاتي شهر فزرع النبات فوق قبري استغلوا المكان الذي ادفن فيه استغلوه في في الزراعة القبر اما روضه من رياض الجنة واما حفر من حفر الله نحن لا ندري ماذا يدور في داخل القبور اما روضه واما حفر يا حسن ورائح امرأة ولا لائحة. لا تخرج وراء الميت امرأة ولا لائحة فان خرجت تعذب الميت ان لم يكن قد وصى قبل وفاته. ولقد اتقى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم بخاطمة ابنته عائده فقال لها من اين يا فاطمه قالت كنت عزي الى فلان فقال لها هل تبحت الجنازه الى المقابر؟ قالت لا يا رسول الله قال لها ابوها والذي نفس ابيك بيده لان كنت قد تهبت الى المقابر فلن تجد ريح حيثا يوم القيام بنت النبي بنت النبي فما بالنا ما بالنا ننشر الاكاذيب على العباد كما فعلت زريده الاهرام منذ اسبوعين وهي تنعى شيخ الازهر الراحل وتقول في ذكرى الاربعين لشيخ الازهر تقول لقد شغل الامام عن ذكرى الاربعين ما رايك فيها يا فضيله الامام فقال الامام في فتوى ويرحم الله الجميع قال الامام شيخ اظهر رواحل الا ذكر الاربعين تقديم فرعوني لا ولكن الاسلام لا ينكره وهذه فتوى خاطئه خاطئه خاطئه لماذا, لماذا؟ ولماذا يحتفل الذكر الاربعين لشيخ من كبار شيوخ المسلمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثه ايام هذا قول الرسول فهل نضرب بقول الرسيل عرض الحائط؟ هل بقول رسولنا عرض الحائط؟ ونسمع لكلام غيره لا عزاء بعد ثلاثة أيام من لم يعز المصابة بعد ثلاثة أيام فلا عزاء بعد ذلك لأن الإسلام لها عن تجديد الأحداث وإذا كان لا عزاء بعد ثلاثة أيام فلا خميس ولا اربحين ولا ميحات ولا سنويح. كل هذا ضلال. وكل هذا افق وبهتاء. ونشر في الاهرام احمدة كاملة مع صورة المترفة بمئات الجنيئات. غدا ذكر الاربعين فقيد الشباب فلان الفلان غدا الموعد السنوي المأسوف على شباب فلان الفلان غدا وبعد غدا وكل هذه بدع منكرة يتادى بها الميت لو لم يوصي قبلها القاسم لا خميس في الاسلام ولا اربعين في الاسلام ولا ميعاد سنويا في الاسلام ومن فعل ذلك فقد خالف هذا القاسم محمد. الله عليه وسلم. واذا كان اغنياؤنا لا يجدون مكانا لكانا فيه اموالهم الحرام اموالهم حرام. فهلاك ناس في الخيام في الخوض المرسود وحيو هؤلاء فقراء طردوا من مساكنهم لانها ايلة للسقوط. لا يجدون مكانا والله الذي لا اله الا هو لقد عجبت. وانا عيش في احد شوارع الخيارة. وبعض الحمارات قد احاقت بها سرياتا كعرضاء من اعلاها الى ادناها بما لا يقل أن أرشق ليه. وقال لي يا صاحبي هذا هو بيت الحاج فلان الذي يشجع النادي الاهلي اقاموا انوارا على بيته احتفالا بقدومه من اداء فريضه الحج. حج الحج. هل الحج لقد يكتب وانا لا انسى ذلك الذي حج مرتين فكتب اول مرة على لافتة المحل الحج قلال قلال ولما حج مقاطة ثانية اداد كلمة الحج مرة اخرى فضرت لافتة الحج الحاج قلال وكلما حج ذات فلافتة جلب الحج الان يمنع اللافتة بالحجاج الله ليس في حاجة الى اعلاق ليس في حاجه الى الله. ليس في حاجه الى ظهور. يا اغنياء المسلمين. يا اغنياء المسلمين انظروا ماذا يصعى المصارى. الكنائس مدارس. مدارس الكيمياء والطبيعة والرياضة والاحياء والانجليزي والفرنسي وقال لهم ابوهم تعلموا الطب يا نصارى لترتدوا اموال المسلمين وتكشفوا عورات نسائهم وتحددوا نسلهم يا مسلمون اخلقوا يا مسلمون من غفلتكم بعض النصارى يستحر أقراض الكنائس للدراسة مجالاً مجالاً يرحم الله الإمام الشهيد حسن البلحة كان يأتي بشباب المسلمين ويأتي بالمدرسين المسلمين ويغموا المدرسين ان يقوموا بالتدريس مجانا في العلوم العمليه لابناء المسلمين كيمياء طبيعه احياء رياضة لغات ولما مات حسن البنا طرت فراغا لم يملئ بعد فخلف من بعده شلوذا جمع الشباب في الكنائس واعطاهم الدروس مجانا ودرس احوالهم المعيشية وانطهم بالمال وسواج من يريد الزواج واشكل من يريد الاشياء وقال لهم اذا حكمت المسلم فاطئه واذا حكمت المسلم تعلمه الهدف ونحن في رقشه الاغياء يشجعون الاهل يشجعون الزمالك لغمون الاموال القائلة في ما لا يجد في خمر ونساء في مصائف في سورة اوروبا وانا لا اقصد بالاغنياء هنا اغنياء مصر وحدهم انما اقصد اغنياء المسلمين من المحيط الى المحيط خصوصا اغنياء البطرون خصوصا اغنياء البطرون والبلاد تعاني من ثلاث ازمات وكل هذه الازمات الثلاث تنحصر تحت المرض ثلاث ازمات انا اعتبرها اشد من الرعب النووي اولها الرمز الذي يفقد الاطفال وثالث عن بالعارسية التي تعرض في اكبات وثالث عن رحب النووي خطير شنر الصحر. الصحر وما اتراك ما يا اولا في غفلة المعرضون هناك في المدارس تلاميذ لا يجدون الملابس التي يبصرون بها عوراتهم. هناك يوجد في مدرسة المقراش فصل به اثنين وحشرين تلميذ مصابين بشغل الاسطال. اثنين وحشرين مصابين بشغل الاسطال وبعضهم مصاب في قدميه كلي امه في قدميه كلي امه مصابت. القدمان مصابتان. القدمان مصابتان بشمل واصفال. واذا وجد حجرة يركبها لا يجد من يقود به الحجرة. الان بعد ذلك شهوة يفتحها على المصالح? على الاضواء الى الزبع. على الدهارج يا مسلمون يا اسمعوا الى قوله تعالى والذين يقوسون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوابها جناحهم وجنودهم وظهورهم هذا ما كمشتم لانفسكم كما هو كنتم تقوسون ما هذا? ما الذي جعلنا نصير الى هذه الحال? لماذا اخذنا الاسلام من الجانب النظري واغملنا الجانب الحالي? لماذا ملاك المتنحضات حاسنة? اسمع يا سيدي ماذا قالت صحفنا? قالت الصحف تم تحويل الراقصه احسوس مصطفى الى ليابة الاداب لماذا؟ لانها رقطت في بجلة غير محتشمه رقطت في غير اسمع يا سيدي اسمع الى ما تحوله صحفنا في طارق رسما زكين جاء بديع زاهية. زرع دخالها في ارض الشاسعة تغازلها الشمس تم استحذئتها على ايدي خبراء عالميين. تمتع في نفسها ثم ماذا كتب على العلبه بعد ذلك حافظ على صحتك من التدخين ما هذه المتناقضات? ذكرني هذا ذا رجل يفتق في حي دير الملاك أتقال ماذا قال على باب الخمارة وماذا با كتب كتب على باب الخمارة رأس الاثنى مخاصه الله أليس هذا ججل أليس هذا ججل الواقداعا خمارا يخاف الله سكير يا الله ما هذا التعريج في بلادنا? ما هذه المتناقضات? قصه تحول الى نيابة الادات قلت سبحان الله باي جناية باي شريمة باي جنحة باي مخالفة فعلمت انها رقصت في بجلة غير محتشمة. اذا ماذا يريدون ان ترقص? اتلبتوا امامة? اتلبت جبة? اتلبتوا كاجولة? اتحبون البجلة ولا اتحبون الراقضة? انها متناقضات لعيشها. اغلقوا شارع الهرس. اغلقوا الخمارات اغلقوا الخمارات اغلقوا لعادة الخمار. في مدرسة الضمرهور تم القاء القبض على بعض الاطفال الذين لا يزيد سنهم على عشر سنوات فيما يلعبون الثمار في حوش المدرسه عشر سنوات عشر سنوات اغلقوا الخمارات اغلقوا الخمارات اغلقوا هذه المهازل ان له سمير صبري من ان يعود الى النادي الاهلي فمن صبر الذي نصر في والاحبال الزاكاة صبر يا سلوحا يقول له حديث <تصفيق> أنا هذا النعوة هذا التحريق. يوجد في القاهرة 1500 مدرسة في حاجة الى ترميم. يشق ان يخر على اولا زنة 1500 مدرسة اولا السقوط في القاهرة منها مدرسة في حي القلم مضى على بنائها اخار اربع سنوات لا غير أربع سلوات ومع ذلك وجدت الشروخ في جدرانها قلت سبحان الله ليست الشروخ في الجدران انما الشروخ بالضمائر. في الضمائر في الضمائر الزقيمة في الضمائر المقاولين والمقاولون في مصر اول من تصحر به النار جهنم يوم القيامة الا الصالحين وقليل ماهم. ان الصالحين وقليل ماهم جبران مغرشه بعد اربع الصلوات يقاموا ما هذا ليس النقص في الاسمان انما النقص في الايمان بالله ليس النقص في الحديث انما النقص في الضمير ومراقبه الله ان الحبيب عندما دنا لم يظن المحان عولا انما لانك قرار فان لم تكن قرار فانه رار فإن هاتوا قسم المخالفات الماليه في ديوان المحاسبة. وهاتوا الرقابه الاداريه وهاتوا النيابات العسكريه وشكلوا كل يوم محكمه وشكلوا كل ساعه نيابه ما لم يكن هناك خوف من الله فلن ينفع هذا كله لان يمسح هذا كله ايها الاخوه الاعزاء قبل ان افارق مقامي هذا صوم يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء على ثلاثه اقسام القسم الاول درجه اولى ممتاز صوم التاسعة والعاشره والحادي عشرة. ولرب قائل يقول مداعي الحاج وعشرة اقول له لانك تحاول ان تخالف بذلك اليهود والنصارى فصل يوما قبل العاشر ويوما بعد العاشر لتشتد المقاركة بيننا وبينهم لاتقيام ققلتنا درجة ثانية ثم التاسع والحاشر درجة ثالثة ثم الحاشر واحدة يكفر الله لك به ذنوب سنة النظر. ايها الاعزاء. اتوده الى مولاي صبارك تعالى في عليائي واقول له ربنا ربي لا نفسي. ولا اسألك ولدي. انما اسألك يا ربي ان تفرد الكرب عن المقربين. اللهم اتدين على المدينين. اللهم ارسى على عبادك المخروفين. اللهم اصر عوراتنا. اللهم اصر عوراتنا. اللهم اصر اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم انزل السكينه في قلوبنا اللهم انزل الرحمه من اسئلتنا اللهم ثبت على الايمان اقدامنا اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها